فبعض الناس الآن كانهم الدعوه السلفيه على ظهورهم ما فيه من لهم فاهمون للدعوة السلفية وغيره ما هو فاهم ما يدور حوله لأنك مغفل أحسن لك انتبه انتبه والله وإلا ما هم ساكتين عنك السلفيون ما هم ساكتين عنك ولكن الصبر طيب فأنا أبغض الذي يتكلم في السلفيين، سلفي يقوم بدعوة سلفية طويلة عريضة، ثم يتكلم فيه. على شيء ما الذي يعني يسواق لك في الكلام فيه؟ خلاص خالف بعض الأمور التي هي عنده من المقررات ومن المعتقدات ومن الأمور التي لا ينبغي الخلاف فيها ولا الجدل فيها. ومن انت من أنت؟ فإذا به ربما يكتب إلى آخر ذلك. نحن نصبر. مثل أولئك الذين يتكلمون في بعض جلة طلاب العلم خيار طلاب العلم وممن نفع الله بهم في اليمن وفي خارج اليمن الشيخ عدنان المسقري حفظه الله فهو الشيخ ورجل حافظ ورجل متواضع في غاية التواضع يأتي بعض الناس في الجهات تلك ما وافقهم فإذا به كذاب من أين لك كذاب يا أخي عيب عليك هذا داعي لله سبحانه وتعالى حامل دعوة ودعوه بلغت الآفاق استفاد منه من استفاد من ابناء تلك البلاد التي نزلا عندهم في الأخير كذاب لأنه ما وافقت هذا ما هو منهج هذا ما هو دين ونبرأ إلى الله من هذه الطريقة أما الذي هو مخذول مخذول تكلم يا قف المخاذين الذين يحاربوننا ويحاربون شيوخنا تكلموا فيه ما هؤلاء هؤلاء حرب علينا أما الشيخ عدنان حفظه الله فهو شيخ جليل ورجل فاضل زاملنا في دماج وعرفنا عن قرب ثم يطعن فيه ويتكلم فيه هذا ما يرتضى ابدا